بوك تو من طريقة دو اثنان وتسعون اثنان وتسعون في اللي ننعد دي تسا مشا دو الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين الجمل الجانبية باستخدام ان اثنين منيرفولسون تشقرهت إنه يضايقني أنك تشخر إنه يضايقني أنك تشخر منيرفولسون تشبيكشوم بير إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثير هكذا منيرفولسون تشفين كاشون انه يضايقني انك تاتي متاخرا جدا هكذا انه يضايقني انك تاتي متاخرا جدا هكذا بسوسا كانيبوي برميك اعتقد انه يحتاج الى طبيب اعتقد <تصفيق> انه يحتاج الى طبيب مندس ساي است اسمور اعتقد انه مريض اعتقد انه مريض مندوس ساي فلي تاني اعتقد انه الان نائم اعتقد انه الان نائم شپرسويم قاي تمارتو هات م عايسن تون نامل انه سيتزوج ابنتنا نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. شpresojm që të ketë shumë para. نأمل أن يكون لديه مال كثير. نأمل أن يكون لديه مال كثير. شpresojm të jetë milioner. نأمل أن يكون مليونيرا. نأمل أن يكون مليونيرا. Kam dëgjuar që gruaja juaj ka pasur <havis> një aksident. Qadë sema'tu an zawjatak hadath laha hadith. Qad sema'tu an zawjatak hadath laha hadith. Kam dëgjuar pse ndodhet në spital. Qad sema'tu anaha tarqud bilmustashfa. Qad sema'tu anaha tarqud bilmustashfa. Kam dëgjuar سي ماكينه يوتش بري شور كومبليت قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما قد سمعت ان سيارتك تالفه تماما كزوم تش اردت انه يسعدني انك قد اتيت انه يسعدني انك قد اتيت كزوم تش كين انتريس انه يسعدني انك مهتم انه يسعدني انك مهتم انك سومتشي دونيتو بليني ستيبن انه يسعدني انك تريد شراء المنزل انه يسعدني انك تريد شراء المنزل كامفريك سابوتوسي فونديت كايكور اخشى أن يكون آخر باص قد غادر أخشى أن يكون آخر باص قد غادر كم فريك سدو تو مارمي تاكسي أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة <تصفيق> أخشى أن يتوجب علينا أن نأخذ سيارة أجرة كم فريك سكامليك مڤتا أخشى أنني ليس معي نقود أخشى أن أنني ليس معي نقود